مَسَالُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيُقَالُ هَذَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقُوا وعقوب الكافرين نار والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قُل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه ما اب وكذالك انزلناه حقا عربيا ولاين اتبعت اهواهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق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 لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام كل كتاب وان ما لُرِيَ يَنَّكَ بَعضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّاهُنَّ كَفَيْنَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّنَا يلارضا نقصا من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ نُقِضَ ظَهْرُه